الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الملل ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء أَعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلَهُ مَا سَلَف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا بعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم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 لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبئت فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عشرة فنظرة إلى ميسرة